بسم الله الرحمن الرحيم افترب الناس حكابهم ما إلا السمار لاهية واثر النجوى الذين ظلموا في غفلة من من إلا هم هذا إلا بشر مثلكم أفتأكون يأتيهم وأنتم معرضون ذكر ربهم بشر الفحر يلعبون قلوبهم تبطرون إلا من من مثلكم وهم وهم هم محدث هذا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 وكم خصمنا من قويه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا ب أ س ن ا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترسلتم فيه ومتاكدكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا ان كنا فما زالت تلك حتى حقيا خالدين. وما ن ه م حقيا خلقنا ا د ي ن وما خ ل السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ ل ه و لاتخذناه منهما إ ن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيجمعه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تقفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ي ت ب ح و ن الليل والنهار ل ا يبصرون أ ن ت خ ذ و ا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ة ا ن ا ل ل ه لفسادتا فسبحان الله رب العرش عما ي ط ف و ن لا ي س أ ل عما يفعل يسأل وهم ي س أ ل و ن أ م اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قرر بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أ غ ف ل ن ا من و قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا ت ع و ن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبحونه بالقول وهم بامرهم يعملون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 ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيث افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تندبهم وجعلنا فيها حجاجا سهلا لعلهم يهتمون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ا ف إ ن ا ت ف ه م الخائبون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون واذا راك أ الذين كفروا إن يتخذونك الا هدوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ت و ر ن ت م آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ل و يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن غرورهم ولا هم ينصرون بل ت أ ت ي ه م ب غ ت ة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد ا س ت ه ز ئ برسل من قدرك فحاق ا ل ذ ي ن ت خ ر و ا منهم ما كانوا به يستهدئون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 ونضع الموازين ا ل ق ص ط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان م ث ق ى ل ح ب ة من قربل اتينا بها وكفى بنا خ ا ت ب ي ن ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياءه وذكرا للمتقين, وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشركون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 قال لقد ك ن ت م أ ن ك م واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق أ م أ ن ت من ا ل ل ع ب ي ن قال بل ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين وتالله لاهيئن اصنامكم بعد ان تولوا م ر د ب ي ن ف ج ع لهم جدا ان ي ل ا كبير اللهم ل ع ل ه م إ ل ي هي ر ج ع و ن قالوا م ن فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الله يمين قالوا س م ع ن ا ف ت ى ي ذ ك ر ه م ي ق ا ل له إ ب ر ا ه ي م قالوا ف أ ت و ا به على أ عيون ما ف ل ع ل ه م يشترون قالوا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 ونوحا اذ نادى من قبل فاستغفرنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا انهم كانوا قوم سوء فارقناهم اجمعين وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحوض اذ نفست فيه غنم القوم. القوم وكنا لحكمهم جاهلين ف ف ه م ن ا ه ا سليمان وسلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ا والطير كنا فاعلين وعلمناه صنعه له سلكم لتحصنكم من ب أ س ك م فهل أ ن ت م شاكرون ولسليمان الريح ع ا ط ف ة تجري ب أ م ر ه الى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها ت ج ر ي ب أ م ر ي إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء م عليم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وايوب اذ نادى ربه اني مستني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر و آ ت ي ن ا ه اهله ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا وذكرى للعابدين و إ س م ا ع ي ل و إ غ ر ي س وذا الكفر كلهم من الصادرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين واذا النون ا ذ ا ب مغاضبا فانا ان لن نقدر عليه, عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني إن كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ام بالمؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربنا كذبني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له ي ح ي ا و أ ص ل ح ن ا له زوجه إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا و ر ح ب ا وكانوا لنا خاشعين والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ه للعالمين ان هذه امتكم امه واحدة, واحده وانا ربكم تعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون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 ل و كان هؤلاء آ ل ه ة ما وردوها وكل فيها خائبون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين تبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون ح ك ي ث ه ا وهم فيما اشتهت ا ن ف ت ه م خاربون لا ي ح ز ن ه م الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم الملائكه ة و ت ت ل ق ا م الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضع السماء كطيب س ج ل الكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق ن ع ي د وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين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 تولوا فقل آ ذ ن ت ك م على سواء و إ ن أ د ر ي أ ق ر ي ب أ م بعيد ما توعدون إ ن ه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون و إ ن أ د ر ي ن ا عنه ف ت ن لكم ومتاع إ ل ى حين قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان